من السماء فيه ظلمات ورعد وبق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيق بالكافرين يكاد البق يختطف أبصارهم.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 جَنَّاتٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقَ قَالُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوهُ بِهِ مُتَشَابِهَهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ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 ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى إلى السماء فسوىهن سبع سماءات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 أَلَمْ مَّا أَنبَأهُم بِأَسْمَائِهِمْ قُلْ قَلَّ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَّ وَكُلَّ مِنْهَا رَغْدٌ حَيْفُ شَيْءٌ مَا وَلَا تَقْرَبَا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 ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآيات ثمن قليل و إياه ve la الحق بالباطل bil الحق ve تعلمون hakkı ve an tum واركعوا مع الراكعين salat الناس بالبر وتنسون ve kum تتلون الكتاب'' Aferla تعقilون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون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 وَإِذْ آتَينَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْتِخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَقُتِلُوا أَنفُسَكُمْ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 وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قل ندخل هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رقدوا ودخلوا الباب ودخلوا الباب سجدوا وقولوا حقيقة نغفر لكم خطاياكم.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 ذَكَرَ أُولَئِكَ رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قُلْ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هو أدنى بالذي هو خير اهب طوم صرام فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيات الله ويقتلون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 من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون. وَإِذَا خَزْنَا مِسَاقُكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّرَقُ ذُو مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَذَكُرُوا وَذَكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالك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 قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفرا فاقع اللونها فاقع اللونها تسر الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا إن البقرة شابها علينا إن شاء الله لمهتدون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 بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئتهم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقربتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وإيئتكم أسرار تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكثرون ببعض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 وأتينا عيسى بن مريم البينة وأيدهناه بروح القدس أف كلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم استكبرتم ففريق كذبتم وفريق تقتلون وقالوا قلوبنا غلف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 أي يكفر بما أنزل الله بضيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهِ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 ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركو يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون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 وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُرٌ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما نَبَذَ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله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 مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَةِهِ أولئك, أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يا بني إسرائيل اذكرون نعمتي التي أنعمت عليكم وَأَنِّي فضلتكم وأنني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قَالَ ومن جرديتي قال لا ينال عهد الظالم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسмаيل أن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 ربنا وبعث فيهم رَسُولًا منهم يثلو عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وما يرغب عن التي إبراهيم إلا من س نفسه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 يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وإسأ وما أوتى النبئون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 وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجَهَةٍ هُوَ مُوَلِّيَهَا فَاسْتَبْقِ الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُ يَأْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا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 فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخَشَوْنِ وَلِأُتِمْ مَنِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَضْفَسْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ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 وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ مُسَخَّرٌ بَيْنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لآيات, لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا قُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَتَبِعُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُمْلَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوَفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا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 فإذا أفضتم من عرفات فذكروا الله فذكروا الله عند المشعر الحرام وذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين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 والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدر مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينفرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور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 فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين النَّاسِ في ما اختلفوا فيه. وما اقتلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اقتلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكثره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر حرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر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 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 فإن ساكم بمعروف أو تسريحوا بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا, إلا أن يخافا أن لا حُدُودَ حدود الله فإن خفتم ألا يقِم حدود الله فلا جناح عليهم في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَن يَتَعْدَحُ دُوَّدَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَذُكِرُونِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعْفُوكُم بِهِ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلون أجلهن فلا تعبلوهن فلا تعبلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا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 ولا يناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم, أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا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 وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيقَةً فَنِصْ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا إلَّا أَيْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةٌ نِكَاحٌ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ الْبَطْلَ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ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 قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يأتسعت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم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 وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَكَ آل مُوسَى وآل هَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لَكُم إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا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 مُلَائِكَةُ صَحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحِيِّ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيِّ وَأُمِيتُ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 مثل الذين يفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل أنبتت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة والله يضاعف למי يشاء والله واسع عليم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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذا كالذي, كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة كمثل جنة بردوة اصابها وابل فاتت اجرها ضعفين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 تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذجية ضعفاء وله ذجية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت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 للفقراة الذين أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنيا يحسبهم الجاهل أغنيا من التعف في تعريفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تُنفقو من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرّوا علانية فلهم أجورهم فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما من, مِنَ من الشهداء مما مِنَ من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يبشّهدا إذا ما دعو ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا